تقدم ما يرسم فعلا وهي لموة وألم ما إلى آخر وهذا يجب عليه إن وما ومن ومهما وأي ومتى وأنا وحيثما وكيفما وإذن في الشأل تغاصر وهي 11 فقول إن هذه شرقية وهي حرف اتفاقها تدخل على الماضي وعلى المضارع وتدخل على المضارعي او الاول الماضيي الماضي ثم المضارع او المضارع ثم الماضي لكن هذا نادر شاذ هذا شاذ فادخل على الماضي واي عدنا اذ رجعتم رجعنا هذا هذا ان ينجبه ليه لو في الشط الثاني جواب هو جزم عدتم هذا من الماضي في الشرق يعني مبني على حذف محل الجزم على انه في الشط والتظاهر منتف عدنا هذا جواب الشرط او مضارع ان تروا نرو إن حاف شرط تعودوا إلى المضالع يعني إن حاف شرط يجب علينا الأول على الشرط والثاني جوابه هو تعودوا إلى من جوابها على الشرط وعلى متجن حد النون والوضال نعود في المضالع على أنه جواب الشرط والجزاء فهنا ماضيين ومضالعين ماضي ومضالع مثل, مثل قوريتا من كان يريد حظ الاخره نجد له في حظه من كان يريد حظ الدنيا من كان يريد حظ الاخره نجد له في حظه من كان يريد من كان كان على الشر يريد حظ الدنيا او الاخره نجد له هذا جواب الشر نجد له فصار الاول ماضي والمضارع جواب ان وهو أن فعل الشرق مبارع وجوابه ماضي هذا شاد قليل يحفظ ولا يقاس عليه فلغوث مثلا إن تقم قام زيد على نظف الشرق إن تقم قام زيد غلقناك قلنا هذا وإن جاء بجد نغة العرب لكن ما من قول الشاعد من يكذني بشيء إن كنت منه فاشتجى بين حلقه والوليد من يكذني هذا من الشر كنت على جواب لكنه قليل يحفر ولا يفعش عليك ومن قوله صلى الله عليه وسلم من يقوم ليلة القبر وهو له ما تقدم من نبض فجاء ليلة اشتغط مضالك وجوابه ماضي ثم ايضا فعل الشرط لا يمكن دخول هذه الادوات الا على فعل لا يجوز دخولها على الاشمال ابدا بقي جواب جواب الشرط هل يكون جملة اسمية نقول لك نعم لكن ان كان جملة اسمية لا بد من ربطه من فعل. او كان القلب طلب لا بد من ربطه بالماء اذا كان فعل الشرط ماض او الجواب هنا ان يجيء اي يكون جواب الشرط جمله اسميه فاذا كان جواب الشرط جملة اسمية لا بد من ربطه بالماء مثل قوله جاهلا وإيا مششك الله يرى البلاء كاشف له إلا وإيا مششك بخير فهو على كل شيء قدير وإيا مششك انحشر جازي يمشش على المضارع ما جمعنا عنه بالشر وعلى جميع الشكول كان رأى الفراقط هو غرير المضرس من اعلن على الورا من الابتداء فهو على كل مجر مجرور متعدى قدير قدير في زمنه وخبره في محل جواب الشرط وجد والراوي والذي رتق فلا يذكو زمنا الى قران ان تجوني ان تجوني انت محسن الي مثلا واذا ان تجوني انت, انت محسن جلنا عياشية خلطان تركيب مكلاباسي كيف انت زرني أنت قل انت زرني فأنت محسن إليك لا بس لأن أنت غنيل محسن ومحسن خطر امتداء بد من ربه للأم وجود فلا يجود أن تقول انت زرني أنت محسن إليك بل لا بد أن تقول انت زرني فأنت محسن إليك وكذلك لو كان جواب اشترط أمره لا بد من ضبطه بالماء لأن إن ما يصلح تقوله على ذلك الشرط على ذلك الأمر ولا على الدماء الاسمية فلو قلت مثلاً إن, ز... إن زارت زي أكرمه إن حب شر زارت غال الماء وغال الشرط أكرم ذلك الأمر تقول هذا جوال الشرط يقول لا يخالي لكن ترعطان بالتركيب اذورك غلط ان اجى معك جيد فاكرم ناب عندما ضبطه بالفاء مشدده يريد ان يوجد ربط بين جواب الضابط انك تاتي باداه الشرط وتدخلها على على جواب هل يصلح او لا ان كان يصلح فانا اجيره وان كان لا قال انا بده منو يبينا ربنا هذا يجوز ان تقول ان اكرم جيدن ان أكرم جيداً. عرفت ان ما يصلح إن, ان جاءك زيد اكرمه الى الله بده من الطيب انت مو هل جاءك زيد فالفضل لنا طب وحين جاءك زيد انت لنا هل يسع ان تقول ايه الفضل لا ان جاءك جاء ما يصدقنا على فرد إذا لابد من ربطه بالفعل إن جاءك زيد فلغطنا فلغطنا فلغطنا إن جاءك زيد المرضلة غلطنا قلنا كلامك هذا لها وتخلف الفات إلى المجانية تقوم مقاما في الربط من قوله تعالى وإن تصمهم سيئة إلاهم يقنطون انت تصبون ان هشاب تصبون الموارث مجون على انه بالشر وارجى غير شكوك مدرون شيءه فاعل اذا اذا هم من المرسل شكوك محل الرد الى يكن تطو فعل مضارع والجمله خبر وكذا فلو قلت انت هم يكن تطو فاللابد تقل فهم يقنطون أو تقل إذا من يقنطون لأن إذا تقل مخامتها هذا الجمعال فقال وقر مفاعة من جوابا لو جعل شرقا لإن أو غيرها لم يجعل وتقلق المفاعة إلى المفاجأة كإن مفاعة لو أدخلت إن على جواب أنه لا يصلح لكونه فعل طلب أو جملة إسنية أنا ورح إن هربك اتفاقا إن ومن وما تفعلون من خيره يعلم الله ومن من يا من سوء من الجده إن ومن وأي أيما به الريح تنجريه متى متى تأتيه تأشوا إلى ضوء ناره تجد حقبا جزلا وناغا تأججا هذا غير قرشتورا يندحي به بعض الأرض متى تأتيه تأشوا إلى ضوء ناره يعني تغسر إلى ضوء ناره تجد عنده جاء حقبا جزلا يعني كبار لأن عيون النظام بأجل إكرام الظنوب فالشهد متى تأتي تعش إلى غوءنا لي تجد هذا هو جهد ومن قول الشهد متى أضع العمامة تعليه وبعض يقول لا بد أن جواب الشهد في متى مطابق للفعل في الجمن فلو اختلها ما صح لو قلت متى تأتني اليوم متى تزوغ اليوم مثلا ازوغك غدا قالوا هذا لا يصلح تعيو ترى لا لان الغدا غير اليوم فالشتر لا بد ان يكونوا مع جواب في جمن واحد متى ارعى العمامة تعرفون في جمن هم تعرفون باسك هذا لا اذا كان الجواب على هذه الكلمة لا يصلح وحيثما أيضاً هي من أدوات الشرط يجزد عليه والثاني, والثاني جوابه وجزا من قول الشرط حيث ما تستقم يقدر لك الله نجا عمدي غابر الأزمان والحيث ما تستقم يعني شزم الاستقامة والاعتدال في أمور كلها حيث ما تستقم يقدر لك الله يهيئ لك الله نجا في غابر الأزمان في المستقبل الأزمان وهذا يطلق على الماضي وعلى المستقبل لكن هنا المراد به المستقبل وأيما يسمى القوة تعالى أيما تدعو فله الأسماء والإسماء لما كان جواب جملة إسمية دخلها لتنبأ أيما تدعو الله أعوذ الرحمن أيما تدعو فله ولن يقول أيما تدعو له الأسماء والإسماء لأنه لا بد من ربطه بها وجوباً تقدم ومن كيفما وهذه إنكوهيين على أنها من أداء الشرق أما البصريون فلا يرون أنها شرق ولا يجب كيفما ما, ما تجب من ذلك البصريين إنما إنكوهيين تجب ويشتريطون اتحاد الذهر والجواب كيفما تقم أقل كيفما تجلس أجلس فلو اختلف مطلعا كيفما تجلس أقوم أقوم لا تبئلا كيفما تجلس أقوم لأن القيام مضاد للجوز فهو العابد في الابتحابهما فإذا قلت تقوم أقوم هذا صحيح يجب فلا فقل تقوم أقوم أما إذا اختلفا تقول كَيْذَمَا تَقُومُ أَجْلِسُ؟ لا كَيْذَمَا تَقُومُ أَجْلِشُونَ لآجِل عدم اتحاد البعن مع الجواب فإذا اختلتها بطل عملها وإذا خاصت في الشعر ما تجعي إلا في الشعر ومن قول الشعر إذا أصاب وإذا تصبك مصيبة فتحمني إذا تصبك إذا شرص اسمه عبد تصدها المضالع مصيلة باعث فتحمل المرابطة تحمل الأمر من جوء لكن لا تستعمل إلا بالسير فقط كل والله وعلي أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح لا أعلم إن يكونوا الله من فضلك إن حرشب آه. يجزم فعلين الاول فعل الشرط والثاني جوابه هو جزائه هي يكون يكون يكون فعل ماضي ناقص لا مو ماضي فعل مضارع فعل مضارع ناقص وهي فعل الشرط مجزوم, مجزوم علامة جزم حذف النوم والواو والواو فاعل وهي سم يكون وقراءة خبر يكون يغنيهم الله من فضله هذه يغني, يغني جاب الشر وجزاء نعم مجون مجون يغنيه المبارك الفعل المضارع مجون ب ب حرف على مجزومه بان, بأن, بأن مجون على ان الفعل اجعل ان الشرق الشرق. يغنيه يغني حرف حقل عنه والكسره قبلها دليلا عليه دليلا ومن قبلها ان وهم يغنيهم, يغنيهم مفعول به الضمير والض... يغنيهم الميم من الجماعه تخلينا باجه نتو على الكسر. في الاحل يغنيهم يغنيه مرفوع بالهرميه بالكسر الله يونهم هذه فاعل يغني موضوع انا اترفع ضمك الله تعالى <تصفيق> ارمي وما تفعلون من خير يعدمه الله جواب حسن ما قلنا نعم نعم بسوي لا الشمس دجاج بس عاد الحلو شو شرط الجار لازم فعليه شرط جازم لازم له الاول جواب الجزاء ان ما تفعلوا فالحلف مناره على الجزمه ان من لاول خير من, من حرجر خير من جاركم ان جاركم الله يعلم يعلم تعني على أنه جواب الشر وعلى أنه جواب الشر والهاء الهاء يمحن اسم الظلم ومن على الظلم المبني يعني حتى لو كتاب مبني أخرج من المعربة لأن الاسم منه ما هو مبني ومنه ما هو المعربة وإذا قلت مفعول يعني ما عدد علينا إشكال ألوى من المبنيات ومن المعربات فيما كنت تقول والهوى من المبني على الظلم هذا المسمى العولية ربنا من خير يعلمه الله الله أبحث أعلم أعلم من يعمل صالحا يجزبه اسمه شربي جاسب أنا أولا فعل الشربي فعله جزائه من يعمل يعمل فعل المغارة يفعله شربي يزومه وعلى أن يجزم السلطان الظاهرة صالحا لأن يعمل صالحا صالح ما فعله منك نعم نصوب فعله تنسل الظاهرة في آخر مجزا ده و صالح مجزا مجز فعل مضارع مجزوع بالشخص ده مجزوع على الجال في اخر لا مجزا حذف وعلامه جزاته الفتحه العين حذف الان حذف قبلها مبني عليه وجلبه جسمه جاء مجئ البحر كتربه ضمير متصل مبني في محل نيا نعم جلبه لا من يتو... ومن يتوكل على الله فهو حشبه من؟ اسم شرط يتوكل نعم مجمع لنا فالشرط وأنجل من الشكوه من يتوكل على الله جر مجموه على حرف جر مجموه على وأنجل كسلاء تعدبه فهو حشبه فرابطة رابطة هو أعظم من بصر. لم يأت بحثه من الابتداء حسب خبر المبتدا حسب المبالغه ولا بالمضارع اني اظن ان الشغل بالغا لان كان يديد حظ الاخره نجد له في حظه من من توكل كان كان كان في الماضي ا لا بيان فهل على نفل الشر ان كان يريد يريد في المضارع مرفوع بالضمه عن منصوب بالجزم عالم ففضل النصب باين على ان كان الحركه الاخيره حركه ما على النصب على فازم في هذه فيه في حرف جار ومجرور اسم اور حرقی اسمی اللہ علامہ جرہی تسرہ حرقی مولاد حرقی مولاد والضمیر مولادی اللہ علامہ جرہی حرقی اسمی اللہ علامہ جرہی تسرہ حرقی حرقی من یکدنی من من اسم شرطن جلسل يَكِنِي يَكِنَ هَذَا فِعْلُ الشَّرْطِ وَعَلَامَةُ مُضَارَعِ مَجْزُومٌ بِمَنْ وَعَلَامَةُ جَزْمِهِ عَلَى أَنَّ فِعْلَ الشَّرْطِ فِعْلُ الشَّرْطِ وَعَلَامَةُ جَزْمِ الشُّبُوكِ يَكِنِي بِ يَكِنِي وَنُ وَ يَكِنِي وَنُ و... فِي وَقَايَةٍ فِي وَقَايَةٍ إِشْمَايِنْ راية تقيه تقي البعل بانكشار تقيها حتى لا يكشر نأتي من من أجل أن لا نكشر البعل لأن البعل لا يكشر لا يخفر أبدا ولا خضر بها هذا عن نوم الوقاية الوقاية للبعل عن انكشار لو قلت مثلا لو قلت مثلا في غير الفعل مررت بجيد الذي ضرب, ضرب ابا ما فيما انكشف اما مثلا قلت ضرباني جيد مثلا انك تقول ضربي ضربي جيد لا لو تجيب نون كتل فعل على الانكسار ضرب ني وذا غني اجكرمني عمرو اكرمني ما تقول اكرمني عمرو بما انا اكرمني لان الذل بدا ان يكون يبقى على اصله فلا وقابل فلا شيء مقابل للانكسار لعالم هذا ربنا ما يكفني بشيء الباهر اختر شيء كنت من كنت كنت كان هذه فعل ماضي ناقص نعم وهي, الش... وهي جواب الشرق نعم كنت واتت هذه ضمير المتصل وهي اسم كانة مبني على الفتح ما أرد اسم كان؟ كانة نعم <تصفيق> هل يجوز أن يكون بهالي الشرق مضارع وجواب ماضي هذا يا شيخ يقال شاد لكن يقال نعم كل يحصل ولا ولا يقع شيء نعم نعم قليل نعم, قليل نعم. ما هي امري لا. لا. <تصفيق> لا لا لا <تصفيق> <تصفيق> متى اضع العمامه تعرفوني اتحرى يا انا شمس شمس جاز يجف عليه انت عليه اول, بيز... أول, بيز... أول, بيز... أول بيز... أضع. أضع الشرط الجزاء اول الشرط بيت الفعل المضارع مجزوم علش وعل جزمه ان العمامه انامتها انامتها نفر من الصوت وعلمت بذلك طبعا تعرفوني تعرفوني فعل مجزوم لانه واقع في جواب الشرط وعلم جزمه تعرفوني والصفر وعلم جزمه هذا خطب حذف النون حذف النون تعرفونني والنون للوقاية طيب واللي اخذوا البنيه نعم ايما تدعو فله الاسماء الحسنى ايما اسم صادق يجز عليك ان شاء الله تدعو تدعو في المضايق وفي الشد يجزم على الجزاء ولا والموقع تدعو فله الاسماء الف له الف رادفه له له جره تبارك مبني على رفع في محل در له الاسماء له الاسماء الاسم هنا لا الاسماء مبتدأ, مبتدا له خبر مقدم الاسماء مجرور مؤخر ارغب الاسماء وين جاء بالشرح انه الجمله هي جمله مقدمه مثل خبر هنا في قال القران هل يجوز ان نقول مثلا لا نقول ان جوج فجئدا انت لا هاي راح ها احنا هنا بنظرف من ف وش لا بده من ف ولو قال ان جوج فجئدا انت محسن نعتبر غلطان نعم. ايه نعم هكذا لو رغعني يا شيخ انت محسن ان في الورق في هذا انه في الورق وقفنا عليها ليجينا اخ الكلمة قال انت محسن لابد من ربطها على كلها حال على كل حال على دي. أت... دي. ان زلت زين انت محسن ولا يأتيش هذا الشيخ ايش؟ ما يأتي في هذا ولا في شيء حتى لو جاي شاي شاي ما يقاس لا يقاس شاي وقرم بفاء حتما لاحظ حتما وقرم بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل يعني كل ما لم يصلح أن تدخل عليه ولصار جوابا للشرط لابد أن تربط بالفاء أو بإن البجائية مثلما إن جلت زين فأنت محشن هل لقلت إن أنت محشن إن في زيارة كذلك ما صح ما يجوز أن تدخل إن على جمال إسمية مدام إنما يجوز فلا يصرح أن يكون أن تكون جواب اللي اشتغلت لا يصرح يدخل عليه إلا بربطه بالف أو بإذن فجائية إذا جاءك أمر فأكرمه <تصفيق> إن حف شرط <تصفيق> نعم. فعل الشرط مبنى على ذاته مهل الجزء لأنه فعل الشرط أمر فاعل فأكرم الفرابطة أكرم فعل الأمر مبنى على الشكون والفعل المشكلة الوجوبا تقديره وأنت أكرمه والهضمين مبنى أظلم محل مصبع المظلية ايما تشتقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الازمان حيث شيما ما اسم شكر نعم ما فعلي الاول فعل الشرط فعل الشرط نعم ايما تشتقم فعل مضارع فعل مضارع مجزوم علامه السكون يقدر ان الشرط فعل الشرط نعم ايما فعل مضارع فعل مضارع مجزوم ان نجاح الشكر اجر به نعم مقدم لك الله لك مجرور اللام حرف جر و سافنير متصل مبني على الفتح في محل جر, جر الله فاعل الله تعالى كما هو علم تتقول على النبي ان شاء الله الباقي جوازي ايام ايما تعدل به في تنزيل ايانما تعدل به في تنزيل ايانا اسم شرط جازم نعم يجزم فعلين أول فعل الشرط والثاني جواب وهو جزاء ايانا ما ما صلة ما اسمه ما لا لا, لا صلة كافة ايانا ما تعدل تعدل, هاد... تعدل فعل الشرط نعم وهو مجزوم نعم ايانا ما مجزم. تعدل به الباحر فجر وضمية اله... ضمير... ضمير مجرور بالهاء مبنى, مبني مبني على الظاهر كذلك نسمع في محل جر نعم الكسر مع وهو خبر مقدم والريح مبتدا مؤخر لا لا ايانا تعدي به الفاعل فانت عدل تنزلي <تصفيق> رضاك نعم مضبوط تنسي تنسي جواب الشرط وجزائه وجزاؤه نعم فاصبحت ان تاتها تستجلبها تجد ونارا تأججت حسنا قد اصبحت اصبحت عنراضي ابن عاد ان لا يعرف حاله او اسم اصبه ان ان تاتي ان شرق يا زميلك عين او تاتيها تاتي فعل مارق مذوم عن متزوم بي... واقع في جو غير شريف قالوا ان تجسدوا الله تاتي الحمل يا ابو ذوس تروي منها يعني وتصير قبل عدلين عليه وانها تاتيها وانها ابو تواب الشر لا لا لم جواب الشرط بدلا من تاتي بدل ما تجو مجو كاش ترى جواب الشرط تجد ان ما تاتي هاتس تجد, تجد. ما كان الكلام اللي تجد تجد هل المضارع المضارع مجو ان جواب الشرط جواب الشرط تجد خطبا خطب ماذا تجد هارف <تصفيق> كيفما تقوم أقوم كيفما سلسة جاسب تقوم في المضارع مجلوم على أن فالشخص أنجل ميز سكوس تقوم أقوم فالمضارع جواب استراتيجية فأنجل ميز مشي الى تسوف خصاصه فتَحَمَّلَ الى اسم شرط جازم في فعلين الاول والثاني مشكاة صرف فعل المضارع توصف فعل المضارع متكون بإذا نعم علامه جزم السكون خصاصه والكاف مفتوحه خصاصتين فعل مضارع علم مرفوع عله فتحمل الفاء رابط تحمل تحمل جواب الشرط فعل مضارع تحمل اتحمل فعل الامر لا شوف لانه جواب الشرط هنا ان شفتوا طبعا شفتوا يقولون تقديره وان تأويله انه اي وقال هل اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح باب مرفوعات الاسماء المرفوعات سبع وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدا وخبره واسم كان واخواتها وخبر ان واخواتها والتابع للمرفوع وهو اربعه اشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل سبحانه والله باب مرفوعات الاسماء إضافة المرفوعات إلى الأسماء من إضافة الصفة إلى المرسوف المعنى باب الأسماء المرفوعة المصنف رحمه الله سلك في هذه المقدمة طريقة المتقدمين وطريقة المتأخرين فطريقة المتقدمين فيما عمل في أول كتابه فإنه أولا ذكر أقسام الإراب أربعة الرفع والنصب والخفض والجزم ثم ذكر علامات الاعراب مفصلا الذي لغا علامات الواو الاظمه والواو والالف والنون وذلك للنصب خمس علامات الفتحه والالف والكسره والياء وحذف النون وذلك للخفض ثلاث علامات الكسره والإيام والفتحة الاسم الذي لا ينصر وذكر الإنجاز معلامتان السكون والعج هذا مفصل ثم قال فصل المنربات قسم ذكر مجملا يعني ذكر الإعراب مفصلا ثم عادة مجملا غاب عادة المتقدمين وهنا شلك مسفة المتأخرين يذكر الشيء مجملا ثم يذكره مفصلا فقول باب مرفوعات الأسماء ذكرها على طريق الإجمال ثم سيركرها مفصلة بابا بابا الأشماء. الفاعل الفاعل هو الذي وقع عليه فعل الفاعل كما سيأتيه مفر. يهدي الله لنمه يهدي الله الله فاعل القام جيد ومات عمر الله. هذا هو فاعل والمذعول الذي لم يسمى فاعله مثل غرب جيد وطل أصحاب الأخدود وما أشبه ذلك ويأتي بيانه وانكساماته من أن ينقص بالله ظاهره مغمر كالفاعل أيضا وهم وخبره كاكوليك الله ربنا الاسلام ديننا محمد نبينا اللهم مبتدا وربنا خبر والمبتدا يفي بيان ايضا العمود المبتدا ان معنوي وان الخبر هو الاسم مرفوع المسند اليه وياتي تفصيل الخبر خبر المبتدا ما كان جمله وما ليس كان مفرد أو غير مفرد وما المراد بالمفرد وما ليس بمرد ما هو الجملة والشبيه بالجملة إلى غير ذلك ما يأتي بيانه ومن مرؤات الأسماء ومن الأسماء المرؤة اسم كان وأخواتها تقول كان وكان ربك قديرا رب اسم كان وكلالك بقية أخواتها كان وأمشى وأصبح وأرحى وظل وبات وصار وصار وليس وما جال وما برح وما بكئ وما لا كلها ترضع الاسم وتنصب الخبر وكذلك أفعال مقاربة مثل كاد وعشى وأخوتنا كاد كاد زيتها يغين عشى الله أن بالفتح أو أمر من عنده وعلى كله يأتي إن شاء الله وكذلك خبرنا اسم ماء الحجازية فإنها ترضى الاسم وتنصيب الخطط لأنها من جنس كانة وأخواتها أولى أيضا كما يأتي بشروطها والتابع للمضروح أربعة النات جاء زيد للآقل والنات يأتي أنه قسمان ناة الحقيقي وناة السببي ورابط ناة الحقيقي ماهو ورابط ناة السببي ماهو وكذلك المفرد الناب يأتي بيانه في بابه إن شاء الله وبعدها العطف وهو إما عطف نشك أو عطف بيان ومعنى عطف النشك وحروف العطف أيضا وما تجتمل عليه من المعاني وإعادة والمعطوف هل هو يكون بنفسه يعني العامل هو العامل في المعطوف أو عامل خارجي لكن المعروف أن العامل بالنعت والعط والتوكيد هو العامل بمتبوعة وكذلك التوكيد وكقولك جاء زيد نفسه ويأتي يغي التوكيد والفاضع التي تقتضي الإحاطة والشمود وتوكيد الفعل وكذلك البدل أيضا تابع المرضوح جاء زيد أخوك للبدل كل من كل أو بدل بعض من كل أو بدل الاجتمال وكذلك الهيل هل يبدل الهيل من الهيل أو البدل خاص بالاسم بالأسماء كل هذا يأتي بيان في أبوابه إن شاء الله إنما لك ومصنف هنا على طريق الإجمال تلك الأسماء المرفوعة على الاشماء الموضوع على طريق الاجمال وسيركرها مبصلة بابا بابا كما يتيه ان شاء الله والله اعلم اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح بسم الله الرحمن اقتربت فعل ماضي اقتربت فعل مضالع اقترب فعل اقترب فعل ماضي, ماضي. ماضي. ماضي. ماضي. ماضي. ماضي. والتضمير المتصعيم فعلامة التعنيف كربته والساعة فاعل فاعل مرفوعة على انترك الظلمة الظاهر كربت نعم قتل أشخاب الغدود قُتِلَ فِعِلْ مَاوِ إِنْفِعِ الْمَجْهُولِ أصحاب نائي الثاعل مرهوع الله مطاهر وهم الله يبدو توافرين مجروب حسنا ماذا الله؟ ربنا الله امتدى مرهوع بكم الله ربنا خضر ربنا خضر خضر مرهوع الاخير وهم ربنا وأنه طميم ومتصل أني عفت في محل جاء في مرهوع شكرا من جيد قائمه كان, كان. <تصفيق> <نعم. تصفيق> جيد قائمه خبر كان كافيا سبحان الله نعم تمارى لا ايش كان ممنوع هو ممنوع قائما نعم عارف نعم شيء تمنع الله هو انها فتي دنس تنصب تنصب الاسم ما ترقى او يسمى تنصب الخبر <تصفيق> على, على الله, <تصفيق> الله هو الله ضمير منفصل لا هو ضمير وصل لا لنا لنا لنا. ضمير فصل لا, لا محل له من... مدانا ان درسنا محل لو انا افهم لاجل تاكيده وهنا وقوع ضمير بين بين شيئين متلازمين كوقوع بين متلاقى الخبر قضي ان وخبرها ويرى هذا اول ظهور يوصل لاحد لما ان الله هو خبر اثنان والعليم خبر بعده املا فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح باب الفاعل الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبل أو فعله وهو على قسمين ظاهر ومضمر باب الفاعل والفاعل هو الاسم المرفوع المنكور قبل فعله وهو على قسمين ظاهر ومضمر قال باب الفاعل بدأ بالفاعل لأنه عنده يعني من مبروعات الأسماء تقدمنا الأسماء المبروعة على وجه الإجمال ثم الآن أحدا يفصلها بابا لا بابا فبدأ بالفاعل لأنه عمدا ولأنه أولاها بالتقديم ول... ولأن العامل فيه فعل فقول باب الفاعل الفاعل لغة هو الذي أوجده الفعل الفاعل هو الذي أوجده الفعل فالفعل قام أزيد هو فالذي أوجد القيام هزيد فصار هو القامل يعني الفاعل الذي أوجد الفاعل هو نفس الفعل هو الذي وهو الاسم سواء كان صريح أو مؤول من هذا الفاعل يعني أن الفعل تارة يكون اسمه صريح وتارة يكون مؤول بالصريح فالاسم الصريح من الضلقام زيد ذهب عمر مات بكر وما أشباه كذا هو الصريح أو المؤول بالصريح والمؤول بالصريح هو ما تدخل عليه أو أن الان المشتريه او ان التوكيديه تدخل عليه يرفع الرفع يدخوله في محل فاعل مثل قوله تعالى الم يعني الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله المعنى الم يعني للذين امنوا خشوع قلوبهم لذكر الله ان تخشع ان حرمصني ونصب تخشع هذا المضارع منصوب به المسديه أنه مدخلت عليها بتأوي المصدر هم الوثى الفائلية فالمعنى ألم يأمن النبي أمنوا قشوع قلوبهم أو أن دخلت عليه أن كقوله تعالى أولن يكفهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم أولن يكفهم أن نظرون نظرون نظرون أن نعتقد ونظم ونظم أننا أنزلنا فالمغايز ودلالات المحل هذا خبر ان و عن الخبر وخبرها في محل فاعل الذي والتقدير اولا يكفي ان جالنا عليهم ان جالوا بعد فان ما في محل بدل بعد هذا معنى المؤول الصريح وان المذكور قبله فعل يعني أن الفعل يتقدم على الفائل وجوباً فالذي يرضع الفائل إما الفعل أو شبه الفعل فالفعل مثل قام يقوم مثلاً قام زيد يقوم عمر وما أشبه ذلك أو مؤول بالفعل يعني إيه معنى الفعل كصفة مشبهة مثل الحسن وجهه جاء الحسن وجهه وجهه فائد لأن الأساس يجب مشبه أو من أفعال المبالغة وهي فعال أو مفعال أو فعول أو ما يقوم مقام فعل كقوله تعالى وما درأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه مختلفا بمعنى تختلف ألوانه لا ولا يجوز أن الفاعل يكون جمله لووت مثلا نارد ان خبر المبتدا يكون جمله اسميه هو خبر قد يكون جمله وخبر كان يكون جمله وكذلك الشارع صله الموصول يكون جمله فهل الفاعل يتاتى ان يكون جمله كان بايره. قلنا لك لا يتأتى أن يكون مؤول بالمصدر كالأمجل السابقة أما من أنك تقول جملة من, من كذا وكذا بهم حضرنا الباعلية لا من قوله تعالى لقوة حيما قوله تعالى ثم بدى لهم من بعد لا رأوا الآيات ليسكننه ثم بدى لهم بدى ثم بدى لهم من بعد ما رأوا فهي جملة رأوا الآيات محل رفع لبدى يقول لك يا أخي الفائل ما يقول جملة لكن ثم بدى فائلا مشتتر بمعنى بدى بدى هو أما الجمل لا تتأتى عندهم أن تكون فائلا بأن تقول الجمل بدى لهم ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ثم بدى لهم رؤية يعني رؤية الألم بدا لهم رؤية الآلة طالعا أنها لا هذا لا يصدأ يكون الفاشئ من الجمل